Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sad Kitabun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 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقِفَ لَهُمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ وَالوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ تَمَنَّ فَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 قال أحضني إلى يوم يبعثون قال إنك من المضرين قال فبما أقيتني لا أقعدن لهم صرافك المستفيب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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من القالدين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 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالخصط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين Kemala badekum taudul, fariqan heda w fariqan hafq alaihimu dzalala. Innuh mutqadu al shayatin awliya' amdunillahi, wya'hsabul annuh muhtadul. Ya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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت فخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار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 من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها هؤلئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 ونادى أصعاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء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 الذين اتَقَذُّو دِنَهُمْ لَهُ وَلَعِبُوا وَغَرَتْهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُو لِقَاءِ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاء الرسل ربنا بالحق قد جاء الرسل ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي قبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 ان ل نراك في سفاهه واننا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُذركم، وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ كُلَّ فَأْمِنْ بَعْد قَوْمٍ حِينُ وَزَادَكُمْ فِي الْقَلْقِ بَسْطَةً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 قَال إِنَّ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَن تُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا من سلطان.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 فَذَرُوهَا تَقْضِ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدَمَ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سُهُولًا حُفَرًا تتخذون من سهولها قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الجبال بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ الله ولا تَحْسَبَنَّ في الأرض مفسدين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 فَأَجِئْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَوْمَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ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 ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا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 قال الملاء الذي نستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعودن في ملتنا قال أَوَلَوْ كُنَّكَ رِهْنٌ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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لَئِنَّ التَّبَعَتُمْ شُعِيباً إِنَّكُمْ إِذَا اللَّقَاتِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعِيباً كَأَلَّمْ يَغْنُوا فِيهَا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 ثم بدلنا ما كان سيئا الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباؤنا الضراو والسراء فأخذناهم بغتته وهم لا يشعرون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 atau amin أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون Afأمنوا مكر الله Fala يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا وَنُقَبِّضُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 وقُلْ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 فألقى عصاه فإذا هي تحبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 يكون نحن الملقين قال القوس. فلما القوس حرو أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأتكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين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 قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض للداه يورثها من يشاء من عباده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 وَلَقَدْ أَقْدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَفَثْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيِّرُونَ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّ مَطَائِرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يحففون على أصنام لهم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 قال أَعْقِيرَ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إلَهً وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإذَا جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ سُوَ الْعَذَابَ يُقَتِّلُنَّ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّنَ نِسَاءَكُمْ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 وكتتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوته وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبعون في الأرض بغير الحق وإيَّروا كل آية وإيَّروا كل آية لا يؤمنوا بها وإيَّروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا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 ولمَّ رجع موسى إلى قومه غباناً أسفاً قَالَ بِسَمَاء خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِ أَعجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُوهُ إلَيْهِ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 أَتُؤْنِذُنَا بِمَا فَعَلْتُ فَهَا أَ مِنَّا إِنَّهَا إِلَّا فِتْنَتُكَ ضَلُّوا بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ قَال عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ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 والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 قَدْ عَلِمَ كل أناس مَا كُلُّ هُنَاسٍ مَّشْرَبُهُمْ وَضَلَّ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الضَّمَاءُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كانوا أنفسهم يظلمون.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 اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعذون في السبت اذ تاتيهم حتانهم يوم سبتهم شرعا اذ تاتيهم حتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تافيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلفهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 وَقَالَتْ فَمِنْ بَعْدِهِمْ قَلْفٌ وَارِثُ الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه بلة وظنوا وأنه واقع بهم قذما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 أفتهلتنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصن الآيات ولعلهم يرجعون وَأَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَسَلَقَ مِنْهَا فَأَتَبَعُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكيب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا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 ولقد ذرَأْنَا لجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ كُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَّ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَقْلٌ أولئك هم الغافلون وللله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أَوَلَمْ يَأْذُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْعَسَ أَن يَكُونَ قَدْ قَتَرَ بَعْلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في قضيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي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 فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ كَمَا آتَاهُ مَا آتَاهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون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 Am lham a'yun yang bercerun bia? Am lham azan yang semaun bia? Qulidgoh shurkaa kum, thumakidun, fala tuzirun.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 وَتَرَاهمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اُذِلَّ فَأَمْنُ بِالْعُنْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنْذِرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذِرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ